الحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد ويقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلم غآها تهتزك أنها جنة ولا مدبغة ولم يعصب يا موسى أقب بالولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين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 قالوا مَا هذا إِلَّا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاد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 فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستتبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ وما كنت ثاويا في أهل مرينا تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 اتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجب لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من يتبع هواه بغير دم من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين ashirkan ashirki boqol iyo kontun iyasi deedadu ahuna kamid yahay ashiradii inuu socday kuna saabsan tafsirka Qur'aanka Kariimka la wi iy lagatan ayadoodu ashirku ka kooma ayada sagaal iy lagatanad buu ka bilaabanayaa min suuratil qasas ayada kontunad ne waqoob yahay min suuratinnafsaha إذن صورة القصص كميدة عشرك عشرك كهرية أي ستوسة ووحر رسانيه وحاين عشرك كهرية أدن بيسيني أي نكلافني ميك النبي الله نَبِيُّ اللَّهِ النبي الله موسى عليهما السلام أي عقد بإجار كساميات إجابك وحا جاذي النبي الله شعيب نبي موسى نقبول نبي الله موسى وحين وسلمان مركي اورا فقد انه نفن اولبع سنايي الا دلل اللهم سنا مركي لو جو سياسيه ايوها وصوبح سبي نبي الله شعيب وهو سوذويه نبتجلي امام بو بشاري لا تخفن جوتا من القوم الظالمين احبغني يا بو يا دباتين وشنكو الولي ايوه شيغي حيث كان مرخي لمره مرتنئو يحيي النبي الله موسى ايهي قفرده معلومات بحسي اوتي رأبا من كان هايس كاسيدين حلوق ايه اذاك بواهو بحانته نين كان الله بالله يسكو حصوليه وحلوق بدنان ايه امانو وكان ان بدنا بدنو امنو نين كان يوصنقاب بحسنين شعيب وكي قفردو كو قلعي حقدو ايجار كيبو سوجه دي قال اني <سؤال> اريدو <سؤال> أن أنقعك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أثممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني شاء الله من الصالحين نبي الله موسى نبوحول النوراه وشعيبه كلا وقيم بدن وقيمه أول دكين نقودك دك, دك أملاهين قال النبي الله موسى ذلك بيني وبينه وعندما أتواجه الثاني كان أقبلاي إجتكاني نرد أيام قوة دخميناه وعطسي قدري لفضا مظل أما سيداتانو أما طوانسانو مدى اللهم مدكي أو كلما يخدم هذا إنان المطالبات دمب الأجلين قضيته فلا أدوان علي حشيثك مركودا ماذا وملك اللفاغنا سعيبنا عم أو يري أما سيدات أما طوان كي في أديقات خدمتك وجسفة طلب إيه بغضا بإيراضي مايسي والله على ما نقول وكيف لما ضعدي هذه عبدي دم يستنن الله من النبي قالك واحد كذبت إلى يوينا واحد كها نشأ وحرم وغتا مراقبة الله سيحسشني مثل ما متكال أما شرق أما بحر أما وحول الإنس الله اللهم رخاتي جلي والله على ما نقول وكيف <تصفيق> نبي الله موسى او كنتنا في دمائيسي واكنا مركي نبي قال له ويديرينا يري النبي الله موسى لبدا أجل كيس ما يستري رسولك عليه الصلاة والسلام أكثر هاو أوفا طبان كيبو لمائسي نبي موسى طبان كيبو لمائس تيري ستجير بينا كورس ايقنا دل كمركو يمن اسنها أفرتم باقو بوحس انت رسالة بيبا سواد قال كان نبيا الله موسى اتى بن سنن مشكدا قمري حسنا يا شيء مر كان ارضي نقد نغني وانوش شاغين قبضني النبي موسى ده سي اشري اللي الليلو اللي مجدين الديرات ارضي كو نوقو وغراب سلام يا بو قال تعالى فيوحي له فلما قرتي ابا موسى نبي موسى اولما يشتري انا جتي الاجل ما باشي الويشيه 6 سنه وخدمين اي ارى رعايته دلالاي انو او وصار ولغور نبي موسى في اهل حاسكي سوا ما مركي لوغدر ضرور باش حاسكي سي لغوراي هذا ما وحال يسوعي يا شام بلغت يعني وحلو سودان مصر مركز سيناي باللما رايا سيناي مركز اللما رايا نبي الله موسى جدك واقال له ماي مركز إسقاط يا حبين أيتهاي وقت يقوله واحد وقل حاجة وقابو واجيره حدا فاكون كيسان كريم كل كقبو ويه عواني مالي يجيك يا الله كفاي كل كاضورة موسى واقا قصنت وأو بعد مركى إفتن أنا سوحو أركي نبي الله موسى من جالي بيطور مركوه أقمر يا طور السينا أي أكتر من مرة يا مسربون أصعدا بور طور ليه وحولين هذا كارك نار إفتن إفتن كأدور كيو فرحى أدوا يا بري إدكوا أركي نسوج جوع سكسي جوع إشوج أنا كإفتن كاسن إجا يا يا وحنا كلا يا خبر وده يتوسية أما على الأقل قولي دفني ذينك كأنا يا أذكر درساتنا لعنتك كل شر قالوا حنري مسيري لألي حاسك سلا سعدي أوعكير أمكث إلا بلنيها مغتوى جمعي أمكثوسي جوعا ماشين علافنا إني أنا جم موسى أنا سو وحنجد نارا إفتن لعلي مدني فلما تلعال لحووب عبري موقع ما صلى بندون نبي موسيقى لعل الذي وحكو أول بيون قطي مرك وربئن الدفكينا يا معبي جين على تلعال لعركاء كعبري لعلي مدني آتيكم إن إذن لا ماذا منها من النار إفتينك بعي في خبار ورن أنفع أو زيوة قري من النار دضع لعلكم تسطلون لكي تسطلون إنه تكون درستان قريقا دبكا دراتيو نبي موسى إفتينك يمينارك ماشي إفتينك كبحه يمركو تاقيني هاي يأحق إبالك على هغلي فلما قرت أتى موسى ويميد حان نارتي إفتينك هدو يميد أنه دياله من شاطئ الوادي ما شواتك توجدين شي با لغا دواقي الايمن اي موسى ميديكسا توغ ميديك ملي وحا ميديك موسى لموسى افتنكي بولاته قيهي دنكي سميديقا موسى اوس لوادي دي دبكه كبحيي دير عيشه طور سينو واديي ربي ااماني اي موسى لغو يري فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوا لبدك بوسي لما كفوله عن ظاهر أي قوته لجي أذكر بعض المفسرين وحيله أدوني آخر من مارس كني خلوني بالغدر اليوم خسالي عارن علوس أربي عذيك ثمن أي الغدر يا كدا وحد أول كف في كلي زولم وعكدا إلى اختيار كثي إنه كقوله أو أمك كثي كاضورته أو جي جي سرتي كقوله جيه واحد كيس سرت سنة كبو آمنه أضمن حشرين من تالات وأحاول بكون آخر بواسوك بزجاجة تناك داوي كل كأفاقل أنا علىك ما جالس أقبلتي يا أريني يا المواحى ورتي يبوا رأيي لوبي حول أصباع بورانتي كل كواديكي بتعي من شاطئ الوادي وادي جاء حبت إذا علي مني أمي ديجا أيام مسلورة دواعي أكتم ماشوكوا يفيل بقعة بار قويهادو تاقينيهي وصلبت اللقات كوهيه بقعدوا واقع من الارضي بار وايه مال ير ايو عقاكوهيه المباركة مال البركيهي او افتينك ايه باكور او الرسول يبلغو على مساري او النموة والرسالة اللي اسكوشيهيه مال سالة لما امال مقدسة المباركة اللي بركيهي كولك افتينك جارهان جيد بكده بعايا مين الشجارة جيده اللقه دواقي لا وقمة شو كبا عيا وقدمه سمر كاتيسة قتل بحدها إذا افتينكو كبا عيا والنور الله ينورك وعكلا ما نوديه هدي يري وركي لا يري كون أن يا موسى موسى إني, أني أنا يا كلا هذا أنا أنا ج أدور كيوم مغلة يصير كلا هذا يفتين كان الله معبودي عذابا كل كهذا ملين لهيد نمشي له ماشى القلب ما من الجميع الجامعة ومع يفتنكان يبوكان يوحان ميلان لدقني يبنى اوسا جوغن كان كباحا معنو خندونا حتى الاسوي دين لهي وعاصو لنحق بك اني انا الله احدك فلاها الله يا حقها يا مرحي سؤال الله اهوه مرحي مرحي لاشاقي سفا من سفاتي عز وجل رب العالمين انك اذيلك اذيك موسى يا مخلوق إذيلكي أعتكي أبوري إلها إنما ملايا كل أحد ليهوا حول ما تيموس وجاي مرك هذا الكي يا جيري جري إنه وحونه هو جاهدي مركي لراحد لي وأود جاي وأوقعني أول ما موسى برماه قرتن صانري ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وإلما masar u joogaa wana soo doon jirri taman sana laga jooga marka muusa uu nagaasimay gaaymi balan oo rabbi murtiya sawab wa fajiyay hadna ilm dunta ka keenay lakinnu wuxuu diyaarsada ma qan oo isku duwan yahay muusa in saalana uu qaaday waxa ilaah ku yiri wa an alqi muusa dulka dig asaaka usado و أشأن مولا آديةها نبي الله آدب أيها بكسنه و مركي جنة اللي سبحانه و صوقاته نبي آشاك لدعلي دي كل باننك أو واليانك أقبين كذا أضي شعيب كذا أقول شعيب و أعينه و أعينه وأبونا شيخ كبير كل رسول الله إله أو وموسى إله و أشأنه و أشأنه و أشأنه و أشأنه كذا قيلوا ولا والعلم عند الله. أُشِدُّكَ لِلَّكَ هذولا جي ويسكب جل شيء قلّمه حلق موقناه. نَبَيْنَ قَوْتِي فَلَمَّا جُرَّتُهُ عَامُ سَارَكَ هَؤُشِي تَحْتَ هَزْجُ إِنَّ دَقْقَ قِيْسِ الْبَلِيْجَ كَأَنَّهَا أَدْمُوْدِ جَانُ صُبْحَانِهِ فُرِيْكَ i ortu isha dab laabanayso haday horow soconayso haday dib u laabanayso siday ba sawood ka ugu saalay buurka in yaab la dahay wallahu wajad mudbiran isago dabarka dadbo dab u araray walam yu'adhib manas laaban usa ku dilay su'siri markaas ilaah wallaahay leeyii ya muusa muusa hoy wala takhaf hana absanin إنك يا ديجر موسى أمين من نفطقوا ومن الأمين انت حبيب اللي قلنا بتقلي يكملها اه ايوه صونق يا موسى وشادو يمدو سفاتين ولا ينفطاي وحا لو دراي وش قسمك موسى قال يدك قع هذا في جيبك خمس جاجات انت قال جاب كميه اما سان ما له هانقيهم جاب ماشان غعانتي جل كانت ماشي على جوجل هي تاخرت كانت واصا بيد بيضاء يدو نورايس اختين ككبحايا من غير سو حملان وبرس يا عضر يا جير ما غعنتو عادي كركيدنا وا سيدهي بغرتي دي بالايداه نركانا حدات غعانتيك عبصو تو عندما نرى النقطة حتى أن انسانكم الإنسان كانت مصلحة عندما دون إليك رديك موسى وحضو دون تجناحك وقربك وقربك عندما نوريسي حتى نمي أشيد يكرع إلى قلبك قال من الرهاب من أجل الرهاب بقدم دراتك لا بس يسكسوه الجيدة فالسميه سمينا كان إلى الآن مهندسين وحي هنا ديوحاً لحرانا ساناً له حرانا حدين الله فرانا ساناً له فرانا وعاربنا حرية فرية وصانية نقود إله يقانا دوما هم يقاني تعملت حدين الله صدا جلسة اللي قالينه حدين أنا دونتي النبي الله النوح مركضاتكي أوفولي أولى لغاجيه بسم الله مجريها ومرساها حدين الله بسم الله يا لليه حجيل لجوجن بسم الله يا للي مرساها جوجن هذا يا هذا لبد بسم الله اله مركا يقان كل النبي الله موسى هذا قعنتي قعبسته نشهد يكون قلتها سله يني فدانك غرو فدانك غيرك لو لبد هو علمرى او شيء يا جو وين وحلقا سيئ اللبدا حجب من ربك ربك أنك راهض لأيك وأبوري أي الرب العزة والجلال أي اللبدا حجبك سيئي انت إلا هذا قبرتي قرد ليسوك إساء واركاذا له مجرر إلى فرعون وملايه انت كبر حوري وسعى فرعون في سلاس إلى فرعون ملعونك فرعون هاي وعدادا سبا وكان مر كفرعوني رقيس ان رسول موسى كرم جزل لجبد يوغسيا لو ترى كاني وما هي انهم كانوا قوم فاسقين تقرداله ولي اخو غنسيري او يغى دخوده اس ربياشي او ديما دوك بخيطا ابي الدين اذالك واردالو كل ما مارمانا ان يمدوني دوساكوصون وحد لو يله اذا ضرر فرعون سيلنا انتو قولوا لي ما علمت لكم من الهه غيري مرنا وحيي انا ربكم علاء فاعسو على الذي تسميه حتى انه قال الله بيعج جلو موسى انتقبحه انهم فرعون يدات لا جيره كانوا وحينودين قوم من داد فاسقين فلاقوهم فلما قرتي قال الله موسى على جبل ما ضشي او قوتي أو وصار بي اهل عدي سو لا من جانبي الطور برتي وين الدنعه نار انشتين قال و هو مسيري لاهل حاسكيسي امكسو جوغا إني انيغا خنسو و انجهدا نار ند لعل مدني اتيكم ان لله ما له منها نار تخوارين ور او جدوتين قري من النار كامله لعلكم مدناتين تصطرون اينت كلاشانو كوديرزتان فلما قرأت أطاها موسى ودبكي يميد هنودية من شاطئ الوادي واد جيدين عيسى قاله من يميدها في البقعة برتي قده هذا المباركة لبركية خير كالله كورساري من الشجرة كالعكد وحال لغيري أيها موسى موسو إني كل كلاهدلا أنا أنيقا أعلاه معدوس حقها العالمين أُنكا وربي داها. وانا القدو الكردي حساك أشاهده فلما قرته خواهم موساركي تاتزه وشايني دغدغا قيسو كأنها أشاهد مودي جانن مسأم سبحاني أد مودي ولا موسجسي مدبرا يساو دبرك بلاريي ولم يعقب نصلافا إلى أن قال إيه يا موسى أقبل شكور جيسو ولا تغفنا عبسا إنك أذيك من الأمنين انت حما كان نفت قشي اي حق اي بامانك اللغا سيييي هاد قلي يدك قعانت هذا في جيبك خمشكا قدلال كيسا قلي تخرج قعانت وابعيشا بيضاء ليضو عظم من غير السوء حما لآنا وضممدون اليك اديك جناعك قعانت هذا حق اقودون من الرهابي من اجل الرهابي حدال عفصوته البعضينك قشو اوك عفصوته اما صيد هذا حق اوضناه أنت كركل رقبه إن شاء الله وذنأ وجه سنايا فداني كله بذاتنا كرحناني لب حجوم من الرب كخديك حجس لجاسيو وحلوسي أليس فرع من كاردلكا يا وملاي أنت حكمه لنور إنهم يجا كانوا وح قوم ند فاسقين نبي الله موسى وارخ موسى وجد ورك إبواه لما ريس سبحانه عز وجل قل كأحياليه إمن كري أي النبي الله موسى شكت وقبل لابي سبب قوتنا ككله مدحيات وكنن كدي لي نعسك غرابها يعني هو كشفي منك الناس حاهنا أسودي لي يا موسى ان الملايات تملون يا تملون بك اللي يقتلوك فأخدني لك من النازعين قولك أمي الشيء يضاهاي قولك أقيمت باجرتا يذهب عن ربك كل رفتي قال النبي موسى وحي يا رب يا رب واتينه وقال الموسى قيمي قيسا وليقي مركو شو سودي تلك اني كان لقى بالأبو إني ظلمت ربي إني ظلمت نفسي فاغفر مركي اللي يري وقال له عفياينا خذ بما أنعمت علي فلا نكون ظاهرة قالوا قدي لا يا شربا لو فدي هدي لي حب نجري من القوم الظالم ما امدينا حدو يمي او باهناي حبيني لمنزل تيلا من خيم فقير كل خنت الصبر ربي صدق ما يزقيني زما اتكلم ما قولي قف كان لمحل نجري وركي صدام وحوا حبي حبي حبي كل قوسو حاجتكو كسودحاي عسى ربي, ربي, ربي اي هديني مركه هو قال النبي موسى وحي ربي يا ربي اني جار ربي قالو اني جار موسى قتلت في دا. ديلي منهم ركدي دريس في علي يدكوا نفسين كان ديلي فخافو وان كان افسن اي يقتلني هو ارى مركه هو يجري يجري نبي موسى لواه اللي غابنا حد يان عرزي تقو نك انديلا اللي ان ايدلا فأخافوا وحن كعبسا ايقتنو هنا اننك انكديلا يدركس ايدلانه اي يغروا الا الله بادنا وحول وارخ عداين تيسق والله يقبضي يو فاسوا مهم نك فجارة جوع ومطلع هذلا يا اذكر انه ياهي او عن لجام مرمي واتين نبي الله داود الى كوان ماني سبحانه وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطب حدثك يا جدي عكرني ماذا الى قال لابنه صلى يقان وان زيادنا اللؤلئل نشدان اللؤلئل انت كاسور جدي الله لا يثلقن عيوه واحسن الامر نبي موسى تافي وكل ظاهر بايد دموي وقال لهارون هارون بايد واخي هو هارون بأفصعه عدينه مني أنيقى حقيقة لسان هدالك فأرسله إسنا الرسول قدد معي أنيقى موسى اللي جريده إذا خيدنا هاي قرقاره يصدقني يصدقني غيرك له فإيرهن يؤمرك أن أعطله ورننكا هو رنتيها إيراه هني أنيقى موسى أخافه وحنك عفسا أي كذبون ننكاسوان إن أردال أو أدكاد إن تاسنا اللعابو داي wa hadan wadaan wax kama jiraan hadii la yiraah min saaran qorti dibana maqa bal ani yaharu an sudbaj jogsanno in yaaniga aqaf wa hanqabsan ayu kaddibu in ibari ayira hadan wa atay la marco tanan qabsanayo alarki لتقوف راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وفق المؤمن قال أهلاك بقايا أن قلبك سدن ديال كبادا نفتي سوى ضائر كتايا وعمل ياسوك بينه ومدأك تناقل من دونده قلت الله بدا نحيو جيريين نبي موسى قالوا هل نبي موسى ربي يا ربي أنيقا ربي يا يو إني موسى قتلتوا واعن ديلي منهم قبطي نفسا انك ديلي او فاقافوا واعنك عبسا اي يغتلون نينكي اندرتوا لاي دينو او لايقوا اروا واخيه ونالكي هارون وا هو هارون باه افسحوا ورعا مني حقايق اللسانا عربكي اهدالك فا ارسله ادر جبريل هارو اشنا انا مني ماذي هالك ارسيو ملكا اساقوا ما سربو جيرا كانتو رسينو تاقينيهج فا ارسلهو در جبريل اي حارون الدر حارون رسول قدر ما ايهانيق اللاجرد ايدا فدعا ايه, ايه قرقار ووزير ايه كالمية قرقير ايه نوضا قرقار يصدقوني ايه رميوحان ارا مارك اللبانين وحي جاديا ايه نوح جاديا كلاعروس نينيانيق اخافوا حانك عفزا ايه كذبون فرعون يددكي سيري بانيان انا هانو نبي الله موسى ناره جواب رب العزة والجلالة لغفظا قال إله وحو يري سنشد أتكيني أضدك قعانت هذا وحانكو أتكيني بأخيك ولالكفان قعانت هذا وآتكيني ولالكفان قعانت هذا وآتكيني معنا سات أديك أعصتي هارون واكو قدرنيو ولبهارون هديل قدر خادمي أديكا قعن يرانما ومسؤول مثله اسنا الرسولول مركز ربه سبحانه ونجعله وعانيه لي لكما لبدين سلطانا حج ومعجزادا لهم كوي يلي تسهلا وشلاب شلابا ميه ذن ذنك حجية برهان يقوى أذلاذه وقوة الله معكما مركز ذات موسى يا فلا يصلون فرعون يدكيس قاري ماريان إليكما اذن موسى يهارون إذن قاري حبيبا إذن ما جالسين كنا، إذ حبب آياتنا، معجزات كان ينسيني، لفديني لطقة، وأخذت بشارة إذ كان، أنتما ومن تبعكم الغالب، قول الحقين أيجلك، أفضي اللجوء لهذا، إذ إنك أجرت هلايا، أدي ما ده اللي سقى رويسه، دناهاتنا تنرنتنا إذ إنك أتقن هلايا، كل كائن إذ إنك قول خذ بشارة إذ هلايا، أول والق بين كتجاك كل دعاء، ولا كان اللي وجود هالإبوح يسنّ شو بحوجيني حدّدتك عن تادي جرب كذا يا أخيك ولاك هذا يالي لكم الذين سلطاننا هو مغزّارين كرسارني لا برسول نواته تسهلن مجهزين فلا يصيرون شنّ يدك سجاسين كليمان واحد رأى إليكما id in karayan ayid hawala taga piyatina mu'jizat kan aldin ku tagarni lataga antum allabidin musiharu inta itaba akuma Adinka idin rumaysa idin ra'da alghalibuna atkanum falam jaahum musa wa kana nabiyullah musa li'um mid masr arintisina bandiga فلما قلت جاء موسى نبي موسى او يميل فرعون يا انتو الحكومة هدو او يميل معجزاتنا معجزات كينو اوليهم دعنت اي اوشي بيناتي اي اقوي معجزاتكو عاد عديهين او موقنا ايان واحد اببالله قدري موسى اللي هو ايدي يا موسى رنتيس قالوا فرعون يا رقسي واي ما هذا وحن أموس موديي ماها إلا سعر فالمهان وعكلا مفترلا أبوطي وما سمعنا من أن المغلين بهذا وحن أموس شجع في أضائنا أبينا أن جذوه كمان مغلين الأولين هريين موسى وحن أود الشجع وياه إلى هجلا دينها جيرة آخرها جيرة حسابها جيرة جنيها النارها جيرة وحان أمو ساشيغا أبري أو أحلى سوقاري خرينا اللهم أغليما أما وحان أمو جيي دعنتان نوريسا وشان حلق النقونايسا وحان وفلص وبرطي ما شعصي حصاله دينا هو الله ضافيري معجزات كينا هو الله بينييي قال لي ما دي لقصنا قال لي ما قدرت دبال له قالوا بي وحايا إدحقها دو يمين ومرسلنا من الرسول إلا اللي يطاع به لله حسولي لا صادر ما شيء من إلا إلى دواره يا أيها الحكاس اللقبوس كذي فلما جورتي جاءهم في عون يدك يسويهم موسى النبي موسى آياتنا آيات كندقوا لي بينات آيات خو عد عديهين قالوا في عون ما هذا وعن أم موسى اللي يمد ما إلا سحر فالمهانة واعكالة كاسوا مفتراً لبين أمتي وما سمعنا وقال لأنك تمد بالدينة يا وهو حبانه من أيوه أسألك وعفرا أيوه سحر انتو بارتي أيوه يري إله ذا يكيمد وعاكم كلك إله ذا اللي يبين من أيوه كلك وحن ألجرين اللي نوانه يا عد بلوابك كوف فالك دي هذا مركبونك على الرئيقان قال الله روزه وهي كما سمينا ينفع لك وشكك الا السعر المحترم الى اي فال محايش وجيره الى دينو سودجيه كل كادات هذا كلام الله أما كتاب الله صح لكن فال الله حلو هذا المين ابشر بس اسمي انك تصير يا دون يا وعد حيه بني هاي هذا يا ما إلا سحر المفترض وما سمعنا ما أن المغل بهذا وكان موسوه شقه في أعضائنا أبيالك أنك قد ما أنه مغل الأولين هو نبي الله موسى سيدان كل المعجزة دينا مدح اللقر إلى السحر إساقين اللقه رجيمي جوابته بحياء غروح داره وقال موسى نبي موسى وحييي شابي أريقا موسى ربك ما ألاك تكون يوهان دونتو له إسaga عاقبة الدار دارتي آخرة قيمك البطني إذا بصمد هذا قفك يوهان معروف تاسنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين انتعلك بغضا إيا كفرك إيا شركك إيا مع السيادة إسكين الأنسى إيا الدار تاثني كل كأديوك قف كوحنون سان الحج البهانون كلاقي ملك الحنون كمجمل أدم مركي لصوت هاي الجنة اللي جسها هاي يقول خالك يأتي أن مني هدا الكتاب والرسول هنونك لبضع نوكوما كتاب منزلة إلى حقي اللي قد جي كثورات والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى يا رسول كتابك بيانية كمحمد وإبراهيم وموسى وإيسى حصول بيانية كتابك هنونك والله بذات قلك من جاء بالهدى من عنده موصول ومن تكون له عاقبة دارنا كتابك نينك وتوت وحنا خبنتها إنه لا يفلح ظالمه قلك وركان وسياسة حكيمة ولا درعية إشعوا بانفرت لكن ظالم يهوان مغطاة غالبا لما لذا كل خيم تعذال امتى ان ادقول لكولنتي تهفل انه لا يبلغ ظالم تلم فلويالك ثبت الناشرك الصنميه ومراد عبد العداله الرب يا داعيه مرذبه الصنميه لفحود الظلمه يا اوامرته اي بديا كوا كوا قول وقال موسى نبي الله موسى وحي حبي ان ربك ايبا اعلم فمن روح جاء لي من من عنده فبأكتك لي من ومن روحنا اللعب أي تكونوا وعندون تالله إساك حقبة تدار تار ابتها دنب إنه إن الأمر هو شان شنط وحيبتها إنه ينلا يفلح إنه سندروبين الظالمون ذلم فلو يلقوا هل كأسى النبي الله موسى واركيسي كأكاده فرعون وهذا فيقه طير وحوسمى يتم وهو حنا يدا تسا حقائق لا قريو او تعميه لا وقال فرعون وحو يري يا أيها الملو فجي وحلحكما وركي موسى ولا والله مغلي ولا اشكو اي سارنتي يا أيها الملو اوديالو حرت ما علمت ما موسى واكل شيغا يقول والله سوتري بولاي الله يسو ديرينه واولين اني هورته ما له يا الله اني انا نك برشه موسى شيغا يرون يادي كره وكله وغان دونا اوي حامان وانكي شقد يا شقاله حكمي انا وزير صنع وزيرك و شغله يا شقد يا شقاله اقل الك غارعي بلانصوهم يا موسى لو سيغا اي كل قاعدو فرعون يري Marku leviin mussa ujimi, odarema, isädi, korin ujjiro, ujjiraka, lerha, leidiso, osamala turkailija. Balanso, kadamus, alu, chega, kuala, isädi, korin ujjiro, osimid, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, meidät, ala ما عاجري ربي كورجيري دي سواف فدري اد امشي عين تذكر مكيد العيسى على علا على عشرين يوم يجي لسانك كم حاسة الله لسان كمان ما اللي يا الله أصلا أما سني ما اللي يا مزلمة اللي كله خواب فدري اللي على خلقي هذا النفط على حتى عقليا هذي اللي بقولي هذا ربي سبحانه عز وجل قصي الجغوص أنا ذكرت قص مرينا قرب جينا، إذا أغلجا هي فطرة، هي النغلا هي دينك، صبريفا أنت للعلمية، وأنت أتى الدافية، سبحانه وعزة وجل ربنا سبحانه الله، ألا إسراء والمهرجان، كل كيله دولكوا النبي محمد لا يقول، أو إسراءا يم حلاش كان النبي الله، دولكم إلى جوبي، الأول على خلفه بنا كان طال في هذه الساعة لقوم ما. إلهها أكبر جيرا ما بيه كرانيك إذا لم تقاند بيه إيشكو نتيجة واحدة ملحدين تري إله مجره وكي أم بيكو إلى الكوبان قليلا ملكا تري كورنا مجره، خوصنا مجره بيدحنا مجره، ميدكنا مجره، عقنا حقنا مجره معنى مجره أم بوه النغضي كل خواكه أول يريهين ملحدينتا إيشكو نتيجتي حديثة براضيق الله بكل إن أترى هذا ملغو شيئكا الله ماركو ملغو البنواجهوكا ورقاكي ميسخ وضح إنو ملغو البجيوكو ملغو شيئكا لنا ألا أركي أذكر الله بداس كل فرعون وكذا فقال فرعون فرعون وعيري يا أيها الملا وديالو ما علمت أنيقا ما أنوكي لكم إذن كان خير ما من إلهي حضيراتي وهو إله لجيلا وغيري أنيقا أنا هنا ما أنوكي كل كونك سافر أول وجهة يا ليك ما وقت ياس هذا نسيت في أفقان عيو لي خريول يا همانو همانو على الطين ضبع اللي يجري المركز أو اللي الذي ضبع عن قد قد يودن أقول يا قار قار والله شيء لا ضبع وحلقته ريشة ميتة وحكمي ذا كبعيد قبل ممكن لاقي حصل قاديك قولك عن سويلا ليسا ما يقولي دارونهما نتكي ورشده يا رواكنا يا همانو همانو على الطين ايه خوري حدا ان دوضا ديشتا سيلا فاجعلي وحاديشا سرحن اقل ده محاد غباني لعلي مدني اطليعو طينا صوفيريو كارووكا ايضا امدوني ميضا امدوني للكانك مورا جين الى كارووكا دوني الى اله موسى موسى إلهي شه هذا إلهي لما قرتيه موسى كوركييم إلهي لوسى إله إلهي موسى أنجه دينه وإني لا أدنه من الكاذب خبه إن يخاف أي كذبونه وإني لا أدنه وعلمه لأن موسى إنه يهي كاذبا بين له من الكاذبين كمده وستكبر شرعون وايس ويني هو إسه إيه وجنوده إلى مديسفا في الأرض بل كمسال قديسة أي بغير الحق قراء أو كبر إله كليه تالي وله الكبر في سماوات والأرض كلك حق ماله وحو إلهي اللي وظن فرعون يدرك سواحي الملايين أنه من يقع إلينا أنك لا يرجع إلى اللعنة أي ملايين نتيجة المحاين النقطة فأخذناه فرعون واضباني وجنوده إذا ما ديس قباني فنبذناهم وعن كل صيرني حقرات أرك حموز لها مارقت الماء وين هدي اللوج الذي أنت إنسان يلاه إنسان بيها وصيرنه وين كان عنده اللوج هناك بيها كان عنده إلا مريات أشجع في الآن يوم إيشي سدي وين على علي أشجع لس واحد الله واحد أي حق أي كل كاسو ربيني فنبدناهم عنكو سيرنا فرعان يوجه لنا جري في اليوم يبتديه عنكو سيرنا كل كاسناه محمد الله حلو يري فانظر خسول الله بالوعد أوردا كيف الصداي كان آتي عاقبة الظالمين كل كإنه كا لا يفلح الظالمون بين صم مرمي قف إنتوا ظالمي مجو كل انت ظلم فشي يوبا قضى فيك وبادي سقاها كلك بالوحي ظلم سمايا إري بقنبات وغفين سقدر فرعون إلا وحو يري وجعلناهم فرعون يدكي سيوحا نكيالي أئمة المضح يدعون دكي أبي يارا إلى النار مرد يقفك أئمة الضلال كفر إيما حسيا دكي أتقفك أبي يارا وإمام دكي النار يارايا ويوم الغيامة يا ماذا مالنت لا ينصرون لوقال مايو كل فعسى ربه للسبحانه وأطبعناهم فرعون يدكيسي وعن رأسينا في هذه الدنيا الدنيا ذا قلالة وعن قل رأسينا لعنة عريب ويغم ملعونين أبضل وصيري ويوم القيامة مالنت قيامنا هم فرعون يدكس من المقبوحين انت الذي لينا يدفق بحرك مذي شكلك الذي بدلنا النار ينتيقوا واحده سيد رب سبحانه عز وجل له يري تلفحوا وجوههم من وهم فيها كالحون نار تبهروا جيسا كلها سين مقارك فيه جيسا الكيه يا بردار وبسمه يدني لها أن يجري كلها تشويه شكلك الذي فالحماله هي كانوا دلوبه وقال فرعون فرعون يري يا أيها الملأ وضياله ما علمتم ما أنوغي لكم إذنك من إلهي أحد لعابده إذن موغي أو غيري أني غير كي فأو لي هوري يا هامان على الطين دو بكاري لي إيسمه صراحا أقل دير مدني أطلعه إنه صافيري إلى إلهي موسى نبي موسى إلهي سانصافيرين يا وحي مفسرين تكد مؤرخين تكد رايان أقل كيو هذا دربا لسميه ماشي لسميه وماشي لجن كلا لك أيام إلا يل. أقل كيو فولي لماذا نواغت وقوه يرى حداعنا ركوه لماذا ساوضناه وقلنا فهذا كان عمره أقل كذلك يسي مراه يفلاريه قنجمه وحيصانه يقع ديك له فهذا كان يرى بسوه إله وموسى شاقه لماذا كان كله بتاليكي سواك حتى لوحونا صافيريه إله إلهي موسى وإننا نقلا دنه وعان موسى ومره إنه من الكاذبين إنت بنت ساجي ساكمي ديال أستكبرا وإيش وين يسيء فرعون هو اللي ساجا يا وجنوده إلى ما بيسير شاسول خلاطير موزع يدينتي لشجع الحبادثي قبل لا فوري إمتى لو إيش كوا وين في الأرض اللي كمصر قديشا بغير الحق قدره بإيش وين يسيء كي بالحق ما هيله وظنوا وحي ملايين أنهم يجا إلينا إن نجا ان لا يرجعون لوس إلينا فأخذناه قابلنا فرعون وجنوده إذا ما جيسينا قابلنا فنبغناه وحنكسير ننكوطورنا في اليم فانظر أيها الرسول الكريم والوحاة دورتا كيف صداعي كان النقطة حاقبة الوالمين لذلك هم عصم أيها حرب توضطا ببالفيري وفرعون إياكوه اللميدة أما كوريه أما كدن بأيه من قوم نوح وعاج إيا مدين إيا شعي ظالمين وجعلناه وعنوك يا لي فرعون يا رجل شقينا يا أمة ماذا يدعون دخلوا النار إلى النار ناروا يا رانوك يا لي و يوم القيامة قيامة ما رين تدعنا لا يمصروا حتى بلغوا كارم أيه وأتبعناهم وعراصين فرعون يا رجس في هذه تنجواها ذا الدنيا إلى الدنيا دا لعنة إيران محمد بلغ فجاهو أيان الدنيا تنجواها ذاك الرأسيني ويوم القيامة قيامة دمالين تاذا هم فرعون يوحي لجري من المغبوحين انت اللحن يلا الدور يلا بدلوا أي أي كمدهم ولقد أتينا موسى الخطاب كونك فرعون يددك سيلا هلاقي نبي الله موسى كتابك قيمة قبضنا قال تعالى فبوحي روالقاد وحادفه أتينا إنا النصين موسى النبي موسى الخطاب كتابك تورادها فانو من بعد ما مدكك ذات أهلكنا أنت القرون القرونة الدب الولاه الرئيسي كتابك وحنوصي بصائر إصدوا كتابك أركسيني للناس ذاتك أي حق أركسيني كتابك تورادها وهودا هننبو تورادها ورحمة نحريسبوها وحنوصي لعلهم بن إسرائيل مدنان تودا يتذكروا إن الكتاب تورايد كوان زمان ويكوان زمان حقك حصوصا بأن نوصينا ولقد وحدق هاتينا إن نوصينا موسى النبي موسى الكتاب التورايد من بعد ما مدكك ذات لكن القرون القرنية الولاه الرئيين والصائر يضعوا أركسين يا كتابك للناس ذاتك الحق والحلال والحرام والصحيح والفاسد وأركسين يا وهدن هنون من الله الضرارة بادل لبعنونه ورحمة النحريس السواء النصيني لعلهم بني إسرائيل مدنان تودا يتذكروا إن كتابك قيمي قبضا كوان سماء وما كنت بجانب الغربي مشا وتأكيد رسولك عليه الصلاة والسلام خسالدي لسي لسوق أيه ومارك واحد عين لمو سنجوغ وحيبه اللوغ يمين لأو كان صور رسولي مدي حلقك محدد وما كنت حسول لو ما أعطى نهاية بجانب الغربية قلبت موسى ما أعطى نهاية إذ قضينا قرر تانو إلى موسى النبي الله موسى الأمر أمر كان لغا سوشيكي ورسالة دي النبوة حتى موسى وحيونيني هذا ما أعطى وما كنت من أعطى نهاية من الشاهدين انت قوبزوغا قمت ما أعطى نهاية ولكن أنك إبا عن شأنه وحن أبورنا قرون تضيئا فتطاول وحبه رضي عليهم قرون تي قل عمرو حمخيال وما كنت ما هذا نحاين تاويان ميت في أهل مديان كل موسى رقشو اي مديان يقول خير مديان لما هذا نحن جوكي وططل واد اغريضو عليهم كوركوو اياتينا ايات كرنكات قدل اغريضو انه دو وقت جوكتين كم اهدان جارين ومعا جوكتين ولكن انك ايباه اكلنا اهاني مرسلين ان ان اذيك قدرنا ان رسول كان لقنا وحينا كودة جنو وحيكاه الرئينا كورش يقنا ان اعبدك كارسيسي ايو وما كنتم ماذا ناهين بجانبي موسى ومدين كقورو ومسا رسول او انو من ماذا لسينا وما كنتم ماذا بجانب بجانبي طور ورطة طور ليلة الى عدماء الزوغين إذ نادينا حدان موسى يرني أنك إباء ولكن رحمة نحر اسبان نقوشاقنا من ربك شبك حق لك أننا حريصا لتنذير إنه ديكتب قوم الضل ما موسى نوئما من نذير نبي العرب نبي هرامجري من نبي المذود من قبل هرطة لعلهم يجنى المذنان طول يتذكرو وحده ديكتا إنه كوان سمان الذي يمرك الرسالة هذا واحد تذكر أن رسول الله درم عمر كان مصيبيا عقب أدواه ما خيره مطمئن كربي هني لهاي إلى وحيفون لاين لولا أرسلت إلينا رسولا فنستبع راياتك ونكون من المؤمنين قال تعالى إلى وحول ورولا أن تصيبهم تذكر إن كل عذاب دان لجبعين مصيبة بل بما كسبت أي كل عدو أي قدم الهر مرثي أيديه النفا فيها في على علوي حبنا يا ربنا أنك ربك أنه لو لا أرسلت مع هذا نؤدير إلينا أنك رسولا هذا نوغو صوتير فنطبع آياتك آياتك آياتك آياتك آياتك أو أن نكون آهان من المؤمنين انت عقر إن تعقروا ميسئانك مذنقون حتى أن لقبقين لعجلناهم بالعقوبة عقوبة ذلك شودة الدين لهي ولما أرسلناك إلينا إليك رسول أذينا إليه فسولمك ما ندريه ايسي عن ربي حجل لغوهلي حنساس ايه الليه وما كنت ايها الرسول الكريم ما اذا نهين بجانبي الغربية نبي موسى ان عيسى كالبيت ما اذا نهين اذ قضينا حتى نشيقيني الى موسى النبي الله موسى الامر نبي لماذي يا رسول لماذي ما اركان نشيقيني كالبيت, كالبيت موسى مبادة جوغي وما كنت اذي قضينا ما اذا نهين من الشاهدين waxti gaar intii go'do go'ahay ee kamid maadanaahay walakinna annaga eba ahsha naaburnay qoroonan dadiyan ay arab kamid yihiin fatowala waada yanadi alehim al umur tamriyi wa daraday oo nubuudi iyo risala ayay laayloobay oo is iyo sano iyo wax la jeeday xowda ثاوياً ميتكوناكي في أهل المدين مدين باتكوناً مهداً بحجواغين تطلوا أدى أغرسوا عليهم عرب كوركونا هذا آياتنا آيات كأننا كدوا الأغرسين ولكننا أنك إبا آكونا وحانا مرسلين إنان أديقكو درنو سيدان رسول الشهورة وما كنتم ما هذا بجانب بجانبي طور بورتبو طور السين الليلة لين أيضا ما هذا نحين إذن أدينا ملكان نؤيا رمي نبي موسى ولكن نحرس بانكوكو شغنا ريندا من ربك هذا عقيلة لكن نحرسك لتشذرا إن حدودك قوماندب ما تهمو صنويمان من ندير نحدوديا من قبل كهذه غرطة لعلهم ينمدن أن توضع مركز لوديكا كجدال يتذكروا إن أيوان سما أي مذنجه ولولا أن تصيبهم إن يكون على حدا بقي مصيبة بلو مما كي سببتي اي قدمت فرمرستي ايديهم قعنا يا القوة وفيقولوا ايها دان خبنا يا ربنا انك خبك انك لو لا ارسلتا محادا ندير الينا انك اذا حصولا نقدير وفنتبع انمرك ارعن اياتك اياتك ارعن اول أن نكون انا هانا من المؤمنين انت حق الرميسي ان اي تالا دان لقبقين لعجلناهم بالعقوبة حقوبته قلب سدن وهو سعدت جلعين ولما أرسلناك أنكم ما أننا ندرنا إليهم إليه رسوله نبي محمد و جميد عليه الصلاة والسلام فلما قلت جاءهم عرب او يميد الحق او من عندنا أنك الله أكثر نذن نبي محمد يكتاب بقرآنك وحق عربي قالوا لاولت يا محمد مالصيو مثل ما شي واحد لميدو اوتيه موسى لسيي او قعتي نور شي او وشي وحي موسى نا او موسى لسيي مالصيو اما كتابك التوراه هل هبن جمله واحده ويمد سيدي شي اوي واحد مود امركساسو غرميان حدا موسر رميان ما هلين موسن و بينيه الى ما جير او لم يكفر ومويا بيني بما كأوتيه موسى لسية من قبل عدكم مركز قالوه حير أهل لبدي كتاب أو قرآن كي يطور سحراني فلود أما صاحرياني قراك لبدي النبيون موسى محمدنا لبفلا فاللوبية عايل أو موسى وآكيل لجويري محمدنا والجويري لبذا كتاب بواسطة لبذا الصاحب أو موسى محمدنا والله بصاحرو تظهر إسقان سية وقالوا عينا إننا قد بكل مدلار كتوراب يا قرآن كه محمد يا موسى كافرون الدين سان أيها اليهود هذا نحيولا إليه رجعتي موسى كلا أم أوصي موسى كلا معجزة كوني جاي انخفضناه فلما جرت جاء محمد عليه سلات والسلام جاءهم وقرش وجمد الحق قومته يا محمد يا كتاب في قرانك من عندنا ان الله اختنوه ووتيت بيد قالوا اي هذا لو لا وتيها الله وتيها ما له سي محمد مثل ما شيء واحد لمده وتي يا موسى لسيه او لم يظفر مويا كفر اما كي وتي يا موسى لسيه من قبل هذا كور قالوا اي هذا سحران لا بفلو فظهر اسكال ميسى وقالوا اي هذا ان ان بكل مدل الحركه كافرون و محمد يوم موسى وركم جيرن اوراد يا قرانكم جيرنوا و ياي مركه توراد يا قرانكي ديدين محمد يا موسى دي ديدين اني اذن رعا يا محمد ابل كتاب حقك كان ايدينك مركي ولا سووري قل هو هذا الرسول الله فتو وحضرتي ما دان وايا قلب كتاب الامر قرانك يا توراد با الله كاني وانا دي دي حدا حدبا لي لئماذا من عند الله اي بوين اكتي كتاب كتاب لئماذا هو كتاب كتاب لئمان دونتان حنوض دو اهدا اتكحان امبادا من هما قران كي يطورات اتبعو ان اقام محمدا رعاية ان كنتم اداتي صادقين ارنسجيو افا الم حدا حدين رسول الله اقبل لك اديو ايان كتاب كيني فألم اقو ان ما هو اكلاما يتبعونا وحي أهو أهو إيا رماني كل يوم مسكحو ذي راعي وحنا ماشكم عليه كلكم مسكحو ذا كافي متعي ومن أحد كيفه أضل وكبادني ما بلن من من رحدي يتوقع راعي هو هو مسكحو يسي منك في غير دون حنون لان حنون كسب من الله إب كيمي إن الله معبود حقه لا يهدي ما حنوني القوم ذات اوارمين جردر سوي ما حنوني نيو كل وحاطر هذا الرسول الله أتولك عليه الكتاب لك عليه كتابك قاصم علي كتاب من عند الله اللائق اللي كانه هو كتابك قاد كان إشان هن هذا أحد متكهنون بدل منهم تورادية برقانك اتبعه أنا جراعة يا, يا مركا إن كنت مددت صادقينه هو كروشاجي أدلوا ذي رسول موسى محمد سحران ترادن لبدي كتاب قرآن كي توراد سحران ترادن هنا دا شايع اذا ما بشايع اذا كان كتاب ما كاني كراني فإن لم يستجيبه حدايا ينخبر لك هذا وين كتب ألكا كاني ك ما كاني كر فعلموا أن ما وعلموا يتبعونه وعيراعي أحواله نفط ورحن يا خبيك هو حيو سكتي مسك على اليمان كودي بيراعي يوم ما نحذكها ما بدن من من روحي يتبع راعي حواه ما نكيسه لغير هدى حنون لا أن رعي حنوك أصوم من الله إبروين حقك يمين إن الله إله لا يهدي مهانوني القوم أدب أو علمينا جرد أرسلي والله أعلم